اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعده فهذا هو الدرس التاسع والثلاثون في سلسلة دروس السيرة النبوية كنا نستعرض أحداث صلح الحديبية وبعد أن انتهينا من عرضها بالطريق التاريخي عدنا نتكلم عن المبادئ والأحكام والعظات التي ينبغي أن تأخذ من أحداث صلح الحديبية وبدأنا قبل ذلك نتحدث أما يتضمنه هذا الصلح بالطريقة التي رأيناها من الدلائل الباهرة العجيبة على نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا إن الطريقة التي تم بها هذا الصلح والكتاب الذي كتب لتوفيق هذا الصلح وما تضمنه من شروط لمشركي قريش وشروط للمسلمين بحسب الظاهر بحسب ما يدركه عقل الانسان ايا كان ايا كان لم يكن هذا الصلح لمصلحه المسلمين هذه الشروط وهذه الطريقه التي تم بها هذا الصلح عندما نضع ذلك كله في ميزان الرؤية الإنسانية الإنساني ايا كان هذا صاحب هذه الرؤية سنجد أن هذا الصلح من أوله لآخره إلى آخره إنما يصب في مصلحة المشركين وليس فيه أي مصلحة للمسلمين قلت لكم هذا ابهر وأوضح دليل من الأدلة التي رأيتها وما أكثرها على نبوه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلت هو عبقري العبقرية تقتضي أن لا يقف هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام إن قلت هو سياسي العقل السياسي يقتضي أن لا يمشي في هذا النهج ولا خطوة واحدة نعم كل الصحابي الذين كانوا من حوله كانوا ذوي عقول باهرة وذوي زكاة وأيضا خبرة وحنكة وما في واحد منهم رأى انه هذا الصلح بهذا الشكل يتضمن مصلحة ما للمسلمين ومع ذلك فقد تم هذا الأمر ومحل الشاهد بعد أن تم هذا الصلح بهذا الشكل نظرنا فرأينا أنه كان أدق مقدمة لفتح مكة شاء الله عز وجل ان يجعل فتح مكة فتح مرحمة والسلم لا فتح ملحمة وقتال طيب المسألة تحتاج إلى مقدمة والمقدمات هنا ليس العقل الإنساني هو الذي يضعها وإنما خطة رب العالمين سبحانه وتعالى ف هذا الصلح الذي تم وذيول الزمنية التي جاءت من ورائه حوالي سنتين سنتين بضعة أشهر في هذه الفترة دخل في الإسلام بقدر الذين كانوا مسلمين في المدينة المنورة من أول الإسلام إلى ذلك اليوم ثم أهالي مكه أيضا اختمرت فكره الإسلام في أذانهم بسبب أنهم جموا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا يفكرون صناديد الشرك في تلك الفترة دخلوا في الإسلام مثل سيدنا خالد مثل سيدنا عمرو بن العاص أخرون نعم هذا الكلام ذكرناه في آخر درسنا السابق لكننا نلخصه الآن و. نبدأ بعد ذلك بالحديث في المبادئ والأحكام الفقهية وغيرها التي ينبغي أن نأخذها من صلح الحديبيه أولاً رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية استعان بناس مشركين غير مسلمين رأينا أنه أرسل بشر ابن سفيان الخزاعي وهو مشرك عينا ليأتيه بالخبر عن حال المشركين هل سمعوا بمقدم رسول الله إلى مكة للعمرة أم لم يسمعوا ردة الفعل عندهم كيف إلى اخره أرسله ليأتيه بالخبر اليقيني من المشركين وبشر ابن سفيان كان مشركا طيب هذا يفتح أمامنا باب التساؤل هل يجوز شرعا لولي أمر المسلمين أن يستعين بغير المسلمين في مثل هذه الأمور قلنا في مناسبة مثل هذه مرات ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية فيما دون القتال استعانت ولي أمر المسلمين بغير المسلمين فيما دون القتال مثل هذا الموضوع يعني مثلا أرسله عينا بين المشركين ليأتيه بالخبر مثلا سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار أسلحة يوم فتح مكة من صفوان ابن أمية وصفوان ابن أمية كان مشركا استعار استعار أسلعة منه في غزوة حنين هذا الموضوع جمهور الفقهاء إلى أنه عائد إلى بصيرة إمام المسلمين يعني هو من أحكام الإمام والسياسه الشرعيه إذا رأى إمام المسلمين أن في المشركين في الكافرين في غير المسلمين من يطمأن إليه ولا يقدر ولا يخون المسلمين وأراد أن يستعين به في أمر دون القتال مثل هذا الموضوع فله ذلك لكن بشرط أن يدقق الأمر وينظر في حال هذا الإنسان أو هؤلاء الناس وثق بهم لا مانع لم يثق بهم لا يجوز هذا هو الحكم الفقهي الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء. مسألة أخرى ايضا من أحكام الشريعة الإسلامية من الأهمية أن نعرفها لا سيما في هذا العصر طبيعة الشورى في الإسلام عرفنا أن الشورى مبدأ مشروع ومطلوب من ولي أمر المسلمين الباري عز وجل قال وجه أمرا إلى رسول الله قائلا وشاورهم في الأمر ومدح المسلمين فيما مدحهم بصفات منها قال وأمرهم شورى بينهم فالشورى مشروعة بل ومطلوبة في كل ما لم يبت فيه كتاب الله عز وجل بحكم صريح واضح كذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يبت فيه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم صريح واضح مسألة طرحت ليس فيها نص من كتاب الله واضح وليس فيها نص من كلام رسول الله في حديث صحيح وصل إلينا أيضا واضح ينبغي أن نعرضها على الشوره ينبغي أن يكون هنالك مجلس شورى مؤلف من لا أقول السياسيين مؤلف من علماء الشريعة الإسلامية الامناء المخلصين الذين يتمتعون بدراية علمية دقيقة بالشريعة الإسلامية نطرح هذا الأمر للشورى فيما بينهم طيب هذا حكم فقهي معروف لا اشكال فيه ولا خلاف لكن السؤال هنا هل هذه شوره ملزمه يعني اذا كان معظم مجلس الشوره مجلس الشوره عشرين شخص ثمانيه شخص ادلوا براي واحد اثنان خالفه هل نطبق ما يتم في مجلس الشورى على غرار ما يتم في المجالس الديمقراطية اليوم؟ لاحظوا السؤال المجالس الديمقراطية خلص من عندهم كم واحد الاكثريه رفعوا إليهم بالإجاب اذا خلص الموضوع يبت به على حسب رأي الاكثريه هل مجلس الشورى في الشريعة الإسلامية يمشي على هذا الغرار؟ لا الشورى في المجالس الديمقراطية ملزمة أما الشورى في الشريعة الإسلامية فهي ليست ملزمة ولاحظوا الفرق الدول الديمقراطية ما هي دول الدول الديمقراطية كلمة الديمقراطية ماذا تعني تعني حكم الشعب دول الديمقراطية هي تلك الدول التي تقول أن الحكم فيها لمن للشعب هو الذي يقرر عظيم إذا كان هو الذي يقرر فمجلس الشورى عندما نرجع إليه نستفتيه في أمر من الأمور هو نافذه نطل من خلالها على رأي الشعب الحاكم فإذا رأينا معظم أعضاء مجلس الشورى اتخذوا موقفا فمعنى ذلك أن معظم الشعب متخذ هذا الموقف ونظرا إلى أن الحكم للشعب إذن ينبغي أن نسير وراء حكم الأكثرية ونقول الاقليه اسفين لانكم لا تمثلون راي غالبيه الشعب هذه نظره الدول الديمقراطية في ما يتعلق بالمنهج الاسلامي والشريعة الاسلاميه وواقع الدوله الاسلاميه من الحاكم هل الحاكم هو الشعب لا الحاكم والله الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك طيب إذا الحاكمين في أي دولة إسلامية في أي وقت انما هي لله طيب مجلس الشورى ما دوره إذن؟ مجلس الشورى عبارة عن مجموعة مجتهدين يتلمسون حكم الله في هذه المسألة يتلمسون حكم الله في هذه المسألة لا يتلمسون رغبة الشعب لذلك نقول أعظام مجلس الشورى في حكم الشريعة الإسلامية هم علماء الشريعة الإسلامية الذين بلغوا درجه الاجتهاد فنحن نجمعهم نقول لهم محصوا لنا واستبين ما هو حكم الله في هذه المساله ما هو حكم الله طيب فاذا اختلف هؤلاء المجتهدون بعضهم عن بعض راي الاكثريه ما عاد وارد ما عاد وارد ليش لانه في النظام الديمقراطي راي الاكثريه يعني اكثيريه الشعب ولأن الحكم للشعب لا شك أن الأكثرية حكمها هو النافذ لكن هنا الحاكمية هي لله عز وجل فإذا رأى بعض المجتهدين أن هذه الآية معناها كذا وكذا والحكم هو الحرم مثلا اخرون قالوا لا الآية معناها ليس كذلك والحكم ليس هو الحرمين الحكم هو الإباحة الاجتهاد لا ينسق الاجتهاد اجتهاد خمسة لا ينسق اجتهاد خمسة ثانية اجتهاد عشرة لا ينسق اجتهاد واحد لا ينسق اجتهاد ثلاثة واضح هذا الكلام يعني لذلك المجتهدون في الشريعة الإسلامية ربما نجد اربعه اتفقوا على راي واحد الخامس خالفهم وهو أهل الاجتهاد من المجتهدين والمستقيمين نعم على صراط الله عز وجل نقول هذا الموضوع فيه خلاف أربعة قالوا كذا وواحد قال كذا هل لنا أن نقول طيب أربعة أكسرية واحد أقلية إذن رأي الأكسرية بيلغي رأي الأقلية بنقول هيك ما بنقول نهائيا وهذا غير جائز صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من اين اخذنا هذا الكلام غير الناهي العقلي من موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع ان المشركين قد جمعوا جموعهم واخرجوا العوث المطافيل يعني ال النوق الحامل وال... مع أولادها من أجل يعني وأنهم صادون رسول الله عن البيت الحرام استشار أصحابه وادلى سيدة أبو بكر برأيه سديد جدا جدا من حيث الناحي العقلية قال أنت خرجت عامدا إلى هذا البيت ولم تخرج لقتال أحد فسر على بركة الله فمن قاتلنا قاتلنا دفاعا عن انفسنا ومن لم يقاتلنا طفنا بالبيت ورجعنا قالوا تسيروا على بركه الله وبعدين ترك رسول الله راي ابا بكر لو قلنا ان الاكثريه هي التي حكمها نافذ حسب ما نرى في الانظمه الديمقراطيه خلاص كل الصحابي كان رايهم الراي سيدنا ابو بكر حتى رسول الله كان رايه كرائه ولكننا نظرنا عندما بركت الناقه ولم تعد تواصل السير وقال البعض خلقت القصوى فقال النبي لا الخلقه القصوى ما خلقت وما ذلك لها بطبع ولكن حبسها حابس حابس الفيل السبب الذي جعل في الأبره نعم نعم يبرك ولا يتحرك هو ذاته الذي حبس هذه الناقة ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك رأي أصحابه جميعا وهو الذي شاورهم وقال والله ما يتون بخطة يعظمون فيها بيت الله عز وجل وحرمات الله إلا استجبت له لماذا؟ لأن الحكم يأتي من عده ومجلس الشوره مهمته اكتشاف حكم رب العالمين وليست مهمة مجلس الشوره اكتشاف حكم الناس نعم من أجل ذلك قال العلماء الشورى في الشريعة الإسلامية واجبه في كل ما لم يتبين حكمه من صريح القرآن والسنة لكنها شورى معلمة وليست ملزمة طيب ما فائدتها فائدتها أن ولي أمر المسلمين ينبغي أن يستعرض أكثر من راي خطر في باله رأي حل طيب لعل هنالك حلولا أخرى لم يتنبه لها يجمع مجلس شورى ماذا ترون في هذا الموضوع يسرى رأياً رأيين ثلاثة آراء خمسة آراء يعرضها ويقارن بينها وبين الرأي الذي خطر في باله ربما وجد أن في هذه الأرامة هو أفضل من رأيه وأوفق وأكثر استجابة لكتاب الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى ما يرضي الله عز وجل من أجل هذا شرعة الشورى واضح سيدنا رسول الله يوم أحد استشار هل نخرج إلى خارج المدينة فنلقى العدو في خارج المدينة أم نبقى في داخل المدينة فإذا دخل علينا نعم هؤلاء الاحزاب أو دخل علينا المشركون قاتلناهم النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرأي وفي بادي الأمر استجاب لراي البعض رأي الشباب يعني ولكن تراجع الشباب عن رأيهم ومالوا إلى رأي الشيوخ النبي عليه الصلاة والسلام لم يستجب للرأي لهؤلاء لا. ولا هؤلاء لا. إذن الشورى في الشريعة الإسلامية معلمة للرئيس الدولي وليست ملزمه لكن هذا الذي أقوله لكم مشروط كما قال الفقهاء بان يكون ولي امر المسلمين مثلهم عالم ومجتهد كما كان الأمر فيما مضى عالم ومجتهد هم مجتهدون وهو ايضا طيب اجتهاداتهم المخالفه لا تنسخ اجتهاده واجتهاده لا ينسق اجتهاده لكن سمع من هذا وهذا وذاك وهو عالم مثلهم ومجتهد مثلهم ينفذ ما يرى أنه الأوفق لحكم الشريع الإسلام والأكثر تلاؤماً مع نصوص القرآن ونصوص السنه النبوي فأما إذا كان إمام المسلمين غير مجتهد وربما غير عالم ايضا الحكم يختلف في هذه الحاله رايه لا يمكن ان يكون بمستوى راي اعضاء الشورى لانهم علماء وهو غير عالم هنا ينبغي ان يتبعوا يكونون مستقيمين وعلماء نعم ومدققين مدققين في الامور يسألهم المسألة ما عادت مسألة شورى ما بين مجتهد ومجتهد أصبحت المسألة عبارة عن مرجع إسلامي ينبغي أن ينفذ حكم هذا المرجع لأنه حصيلة الاجتهاد الذي يدل على حكم الله عز وجل في هذا الأمر نعم. هذا باختصار حكم من أهم الأحكام التي ينبغي أن نعلمها أن تبين لنا من موقف النبي عليه الصلاة والسلام من رأي صحابي يوم صلح الحديبيه طيب موضوع آخر التوسل والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم رأينا في درسنا السابق أن عروة ابن مسعود الذي أرسل من قبل المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصار مد ايده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام تذكروا <تصفيق> وشو قال له سيدنا أبو بكر والمغيرة بن شعب كان يضرب بنعل السيف على يده عندما رجع إلى قومه عروة ماذا قال؟ قال والله ما رأيت رخذرت الملوك والقياصرة وكسرة فما رأيت رجلا يحبه قومه أكثر من حب أصحاب محمد لمحمد والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وإذا امرهم بأمر انتدأوا أمرهم وإذا توضأت بادروا وتسابقوا إلى وضوئه عندما المتقاطر من وجهه ويده يتباركون به طيب ماذا فهمنا من ذلك اذا الصحابة كانوا يتباركون بهذا الذي ذكره أروه المسعود يتباركون بالماء المتقاطر من وجهه بعرقه يتباركون ببصاقه نعم يتباركون بذلك كله وقد ورد في الصحيح صحيح البخاري ورد صحيح المقاري باب تبرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقه وشعره وإلى آخر ما هنالك على ما دل ذلك دل هذا على أنه أولا لا يتم ايمان امرئ بالله ورسوله بدون محبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والحب الذي يكون للرسول لا طبعا حب الله معروف نحن هنا نتكلم عن محبه رسول الله ليست محبه عقلانيه فقط بل هي محبه عاطفيه ووجدانيه كما راينا نعم فمن لم يستشعر قلبه هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعلم أن إيمانه غير كامل من مظاهر هذا الحب هذا الذي رايناه وهذا الذي رواه عروه المسعود وغير عروه المسعود من تسابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وضوئه إلى عرقه إلى بصاق نعم يتباركون به بذلك كله إذا هذا شيء مشروع والتبرك ما هو ابتغاء البركة من هذه الأشياء التبرك والتوسل بمعنى واحد في هذا المجال لا إشكال فيه قط طيب هناك من يقول في هذا العصر إن التوسل والتبرك برسول الله في حال حياته مشروع أما بعد وفاته لا ما هو مشروع لأنه توفي خلاص يلي بدك تتبرك في راح هكذا يقولون ومع الاسف ينطلي هذا الكلام على فكر بعض الناس السطحيين العوام طيب ادعو لي كانوا عم يتباركوا بعرق رسول الله هل عرقه حي عرقه يوصف بانه حي وهم يتباركون بعرقه يتباركون بالماء المتساقط من وجهه عند الوضوء طيب هل ماء يوصف بانه حي لا ما هو حي نعم شعره المتساقط من راسه عند الحلاقه هل هو شيء حي وهم يتباركون بهذا الشيء الذي هو ليس بحي هذا إذا غضبنا الطرف عن وفاة رسول الله ما معناه؟ وهل هو بعد وفاة رسول الله ميت مثل أي واحد منا عندما يموت هذا شيء آخر لا, لا. أنا أسأل ايهما ارفع مكانه عند الله الشهيد ام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهم طيب وربنا عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يرزقون اذا كان هذا الشهيد ربما كان واحد من عامه الناس لكنه مات شهيدا هكذا يقول الله عز وجل عنه اف يكون رسول الله اقل شأنا منهم ما ما لا يمكن للانسان ان يعني يناقش في هذا الموضوع اطلاقا ومع ذلك لو اصر هؤلاء الاخوه على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات خلاص مات مثل ما يقول بعضهم انه مثل الخشب طيب لماذا يأمرنا الله عز وجل في الصلاة أن نقول نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليش؟ عم نخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا يأمرنا الله بالصلاه على من مات؟ إذا مثل خشبي ليش نصلي عليه؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي في اليوم والليلة الزهراوين يعني ليلة الجمعة ونهار الجمعة في رواية فإن صلاتكم تبلغني وقد صححها كثير من العلماء نعم بل لماذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعم هذا شيء شيء آخر إذا أردنا أن نفرق بين حياة سيدنا رسول الله ووفاته قلنا التوسل برسول الله حيا سائق لأنه عنده قوه وحي أما التوسل برسول الله ميتا لا لا غير جائز الذي يقول هذا الكلام كلامه تشم منه رائحة الشرك لأنه معناته أم يقول أن النبي لما بيكون حي عنده منه قدرة انه يعمل يفيدني ينتشرني ينجيني لكن لما مات من هو هذه لا يفيدني ما راح يقدر يفيدني اطلاقا ها اذا انت أن تنسب الى رسول الله الفاعلية نحن نقول لا ليس لك من الامر شيء لا حيا ولا ميتا الفاعليه لمن لله عز وجل اذا لماذا نتوسل ونتبارك به او بوضوءه وضوءه ذلك لماذا للمكانة التي يتبوأها رسول الله لأن الله جعله رحمة للعالمين لأن الله يحبه هذه المزايا هي التي تجعلنا نتعلق به ونستشبع به عند الله ونتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى واضح؟ طيب ان عندما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم لحقه الرفيق الاعلى هذه المزايا غاضت وذهبت يعني كان قريب من الله ما قريب كان لهم كان محبوب عند الله ما عاد هلا محبوب كان رحمه للعالمين لم يعد هو الان رحمه للعالمين في أحد يقول الكلام في عدد كل مزايا رسول الله عند الله ان محقت وطويت بوفاته معاذ الله معاذ الله طيب فمناط التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي أقوله لكم نعم ما هو أن جعل الله من محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يا اخي ما دام الباري جاء له رحم الله والله انا بدي توصل بهالرحمه نعم اليس كذلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل ضرير وكان مع جمع من الصحابه ف سال رسول الله ان يدعو له انه ترجع عيونه وقال اه تصبر يكون افضل لك فشك انه ما في لا يرى قائدا يقوده الى المسجد قال له اذهب الى الميض فاسبغ الوضوء ثم صل ركعتين ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي لتقضى اللهم فشفهم فيها واذكر حاجتك وذهب الرجل ففعل ذلك واعاد الله اليه عينيه حديث عثمان بن حليم موجود في ترمزي موجود في النسائي موجود في البيه اخي باسانيد متعدده صحيح حديث صحيح طيب يا ترى هذا الضرير توسل بعضلات النبي يتوسل بالقدره الطبيه اللي عند النبي عليه الصلاه والسلام عشان رجال عيونه ابدا وليس له من الامر شيء ولكنه توسل بمحبه الله اذا هذا هو الحكم وعلى هذا نلقى الله سبحانه وتعالى انا في الوقت الذي بقي اريد ان اقرا امامكم شيئا له سبب في طبع سابقا لم يكن هذا التعليق الذي سأقرأه موجودا لكن احد الناس الذين اسال الله لهم الهدايه والله لا اقف امام انسان إن ضال الا وأحب له الهدايه كما هداني الله يحب له الهدايه ما في انسان نحقد من عليه منحب لكل اخواننا في الانسانيه الهدايه اخذ هذه الصفحه التي التي شرعتها لكم وصورها بالفوتوكوبي واخذ يوزعها على الناس هو غير مسلم ويقول أنظروا إلى نبيكم كيف كان يعود الناس على أن النعم يأخذ نخامته ويتمسح بها بصاقه ويتمسح به لا بد أن أقرأ لكم هذا الكلام حدثني صديق أجله أن رجلاً عمد إلى الصفحة التي فيها كلام عروه هذا من كتابي هذا فاستنسخ منها ما شاء من الصور وجعل يدور بها على الناس متخذاً منها وثيقة اتهام بل انتقاص لرسول الله وأقول أما ما عمد إليه هذا الرجل من استكساره لهذه الصفحة التي تضمنت هذا البيان ونشرها في الناس ولفت أنظارهم إلى ما قدلت عليه فلا ريب أنه مشكور على ذلك ومأجور لو خلصت النية وصف القصد فإن عمله هذا ليس إلا تاكيدا لحقيقة ثابتة قد يجهلها كثير من الناس اليوم ألا وهي شدة وتعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر الألغار الجاسمة التي تتحدى العقل في معالم الفتح الإسلامي وأحداثه لو لم يفسرها هذا الحب العظيم الذي هيمن على مجامع القلوب وامتد إلى أغوار النفوس والذي جاء ثمرة اليقين العقلي الجازم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ورحمته المهدى إلى الناس أجمعين وأما ما قصد إليه هذا الإنسان من وراء ذلك من تشويه مكانة محمد عليه الصلاة والسلام في القلوب وإظهاره في أعين الناس في مظهر, في مظهر المدل على أصحابه المتلزز برؤية هذا الذي يتسابقون إليه وإبرازه في صورة الثقيل السمج دابه أن يري الناس من نفسه ما كان خليقا به أن يستره عنهم يروضهم بذلك على حبه والاستئناس بكل ما قد يتصل به أو ينفصل عنه أقول أما ما قصد إليه هذا الرجل من ذلك فقد أبعد النجاح وأخطأ الطريق وخانه الهدف كثيرون الذين سعوا هذا السعي واعتصروا الفكر واستنجدوا بالحيلة وناشدوا التاريخ كي يتاح لهم أن ينسجوا صوره من هذا القبيل لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عادوا من سعيهم أو محاولتهم بأي طائل وظل كل من العقل والتاريخ والفكر الحر امينا على الكلمة الجامعة التي وصف الله بها محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم اقرأ ما تشاء من صفحات أي كتاب في شمائل هذا الرسول العظيم تجد نفسك أمام المثل الأعلى والنموذج الأتم للإنسانية السامية الصافية عن الشوائب وللذوق الرفيع في مقاييس المعاملة والسلوك والاحساس المرهف في رعاية الآخرين والاهتمام بهم وللنظافة والرتابة وأناقة الشكل والمظهر وللتواضع المتناهي أمام كل فئات أصحابه لم يكن يستقبل الوافدين إليه إلا بانظف الثياب وأبهى الحلال كان أشد ما يكون حرصا على أن لا يرى الناس منه إلا ما تسر به العين وأن لا تقع أنوفهم منه إلا على أطيب ريح. وقد ثبت أنه كان يوفق جل ماله في الطيب لم يكن يأكل ثوما أو بصلا أو أي طعام يتاذى الناس منه برائحة كريهة ولما كان ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري في أيامه الأولى من هجرته إلى المدينة وعادت قصعة الطعام من عنده مرة دون أن يطعم منها شيئا، فزع أبو أيوب وهرع إلى رسول الله يسأله عن السبب فقال لقد شممت فيه رائحة تلكم الشجرة الثوم وأنا أناجى يزورني الناس واحادثهم أما أنتم فكلوا وكان إذا مضى لقضاء حاجة أبعد ثم أبعد حتى لا يقع الناس منه على أثر وكان يرجل شعره ويتعهد فمه وأسنانه وربما أبصر صفرة في أسنان بعض جلسائه فتوجه إلى الجميع بنصيحة عامة ونقد رقيق وقال ما لكم تأتوني قلحا ألا تتسوكوا هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام في بعض ما تتحدث عنه شمائله المعبره عن سمو أخلاقه ورقة شعوره وشفافية ذوقه ونبل إحساسه فهل ترى في هذه اللوحة الإنسانية النموذجية نموذجية مساحة ما لقبول أي عبث أو تزوير أو تشويه إذن فليس في شيء من حديث عروة بن مسعود عن حب الصحابة لرسولهم ما يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم أي منقصه في طبعه أو يصمه بأي غرزة في تعامله وسلوكه أو يبرزه في مظهر المدل زهواً على أصحابه أو الدافع لهم إلى ما فعلوا أما إن أراد هذا الرجل أن يتحول بعدئذ بالنقد والإشمئزاز إلى أولئك الناس الذين ساقهم الحب إلى ما صنعوا فإن عليه أن يتبين قبل كل شيء خصمه الحقيقي الذي أثار في نفسه بواعث النقد والإشمئزاز حتى لا يتهم البراء ظلما وعدوانا وإنما خصمه في هذه الدعوة هو الحب خصمه هو الحب الحب هو الذي حمل أولئك الناس على فعل ما وصفه عروة بن مسعود وفعل ما هو أبلغ من ذلك والحب هو الذي لين تحت سلطانهم الحديد وقرب إليهم البعيد وجعل المستحيل بين أيديهم ممكنا وجعل القبح جميلة والملح الزناق حلوا طيب المذاق هذا هو شأن الحب وذلك هو جبروته وسلطانه فإن علم هذا الرجل أن في نواميس الحياة سلطانا أقوى نفوذا إلى النفوذ وهيباً وهيمنه على القلوب من سلطانه فليشكه إليه وليستعده عليه وليصف له ثميزاز نفسه من هذا الذي يفعله الحب بنفوس الناس ومن العمل الذي يحملهم عليه ولكن يا عجبا يرى ويعلم هذا الرجل وأمثاله ما يفعله الحب الأرعن لأصحابه أعني ذلك الحب الذي يتسلل إلى القلب في غفلة من العقل أو مع تحد للعقل وأحكامه إذ يسوقه إلى شذوزات عجيبة في السلوك ويزجه في أوحال من المهانة والقذارة التي يشمئز من بيانها البيان فلا يستعظم من ذلك شيئا، ولا تشعره نفسه الحساسه بأي قرف أو شمئزاز بل ما أكثر ما يبارك كتاب وأودباء وشعراء هذا الشزوز الوردي وما أسهل أن يتصوروه أن يصوروه تجسيدا رائعا للهيجان الخمري المعتق وأنتم تعلمون ماذا اعني من الحب الشاذ حتى إذا رأى صورة ذلك الحب العلوي الذي ينسكب في المشاعر من القلب والعقل معا وأبصر شيئا من آثاره في حياة صاحبه وسلوكه تعجب واستغرب واصطنع التأفف والإشمئزاز وأخذ يندب اللباقة والذوق الرفيع ألا فليعلم هذا الرجل وأمثاله أن كل شيء في الدنيا يخضع لقانون مستقل عنه إلا الحب فلم تراه خاضعا إلا لقانونه ذاته والويل كل الويل لمن كان حب قلبه تمردا على عقله وليهن ذلك الذي كان حبه القلب تجاوبا مع قراره العقلي وحسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وفخرا أن الحب الذي استبد بقلوبهم لرسول الله كان شعاع ايمانهم العقلي بصدق نبوته وسمو مكانته عند رب العالمين جل جلاله فليفعل بهم هذا الحب ما يشاء وليحملهم على التبرك والتمسع بعرقه وبصاقه وما يتساقط من شعره وما يتقاطر من ماء وضوئه فانما هي لغة الحب ولا تصاغ لغة الحب إلا في داخل بوتقته ولا يتحكم بها غيره وإني لا أعلم أن في الناس اليوم من لو رأت أعينهم محمدا صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض لهاج بهم هائج الحب ولخروا إلى الأرض يلعقون الثرى الذي سما تحت تعتقد مايرسل الله ولا يخاصم منطق الحب هذا إلا من يقارعه بمنطق الكراهية والبود وخصومة كهذه لا يقرها منطق ولا يدعمها عقل إذ من البدهي أن الجدل حول أمر ما لا يتحرك ويتفاعل الا فوق ارض من اليقين بحقيقه مشتركة بين الطرفين وقد التقطت حكمه الدهر كلمه قيل إن مجنون بني عامر قالها يوم سمع أن في الناس من يعيب عليه وينتقده لتعلقه بليلى وهي فيما زعموا سمراء دميمه فقالوا لو نظروا إليها بعيني لعلموا انهم مخطئون ونحن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيننا وبعقولنا نعم أردت أن أقرأ لكم هذا الكلام حتى نعلم أننا نتشرف بهذا الحب الذي جعل منه ذلك الإنسان هداه الله عز وجل انتقادا والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما اللهم انا نسألك في هذه الليلة الغراء المباركة ان تزيد مكانه سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عندك علوان وأن تبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونتوسل إليك بحبه لك وبحبك له وبحبنا لك ولرسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع مقتك وسخطك عنه وان تكفينا شر ما أهما وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين غيثاً يليق بكرمك وأحسانك وجودك نعلم يا رب العالمين أننا لسنا اهلا لإكرامك ولإنعامك ولتفضلك نحن مقرون باخطائنا وبسوء فعالنا لكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين يا رب مر سماءك أن تبطل ومر ارضك ان تنبت يا ذا الجلال والاكرام اسقنا اللهم غيثا مغيثا سحا غدقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك واحسانك يا أرحم من سئل ويا اكرم من اعطى اللهم انا نتوجه اليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إن توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى اللهم فشفعه فينا اسقنا الغيث يا رب العالمين اسقنا غيثا يليق بكرمك واحسانك ومغفرتك وصفحك وجودك عاجلا غير آجل عاجلا غير عاجل يا الله عاجلا غير عاجل يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين